إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتبنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا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 ويسقون فيها كأسا كان نزاجها جبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولداهم مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا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 نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمفالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء